I tell our dog, then she's a walk. I didn't want the low mansack. Them shin's a walk. That didn't care about the one. If احنا للمظلوم انصار احنا للمظلوم انصار رايشيل قلب يحس يلو ينادي لنا نحب كل العالم احتار نمشي زوار نعتنيك صغار وكبار نمشي زوار نكسد الحضرتك يربح ما يخيب نفتخر نسمى زوار الغريب نكسد الحضرتك يربح ما يخيب نفتخر نسمى زوار الغريب نحن للمظلوم أنصار. انصار حتى لا صار دربنا نمشي احنا للمظلوم انصار نمشي زوار. حتى لا صار لداربنا. نمشي زوار. Jumchezouar, naddil karbala bilwan wal nahi, lifte furlat sema zouar algharib, naddil karbala bilwan wal خر يا واسيل الزكية نبتخر نتسمى شيع وجحفريه سعدنا غير حسيننا والغضري والله نهوى دربك اللاقر منيا ولا تورى علي تصار نمشي زوار صار حبك سيف فدار بيمشي زوار صار سيف يهدنا من يصيب نفتخر من سما زوار الغريب صار سيف من يصيب نفتخر نسمى زوار الغريب من سما انصار. نمشي أحنا للمظلوم أنصار، نمشي زوار،, حتى نمشي زوار. أحنا للمظلوم أنصار نمشي حتى نمشي للمظلوم نمشي بالون والنحية. Jafar, että sema suuri. Näätiin Karbala, bilwan, niip. Jafar, että sema suuri. Me احنا نبدأ عمارنا حتى نطوفك احنا نبدع عمرنا حتى نطوفك العين العين وتجفل ما تشوفك بنكتب يا شيب الحيدر حروفك دم نكتب حروفة يا شي بالحيدر حروف ديلك يا حسيني نمشي زوار سيدي محمى جار وصار نمشي زوار نبدي لك يحسيان الأعمار نمشي زوار سيدي مهما جار وصاد نمشي زوار حتى لو أشدان وصغير الحبيب نبتخر ما سما زوار الغريب حتى لو عشنا نوصل يا الحبيب نفتخر نسمى زوار الغريب احنا للمظلوم انصار احنا للمظلوم انصار حتى لو صار لدارك نمشي زوار احنا للمظلوم انصار She's a walk, I tell us what I'm gonna do. Then افترت فلنتسمى جوا الغريب احنا للمظلوم منصار احنا للمظلوم منصار اليك يا حسين العمر لك لك نذرته قلبي يا صوت النبي بضرك نذرته سيد المظلوم بس انت نصرت Fattar al-miksoor, bis entä jubarte Fattar al علمدنا نصير أحرار نمشي زوار رغم لي ظهرنا والأخبار نمشي زوار علمدنا نصير أحرار نمشي زوار تدري بس نتيب واليم الطبيب نفتخر نتسمى زوار الغريب تدري تدريب السلتيب وليم الطبيب ابتقر نسمى زوار الغريب احنا للمظلوم انصار احنا للمظلوم انصار <متصفيق> عندنا وصار النار بنار نمشي زوار احنا للمظلوم انصار نمشي زواك حتى لا صار نمشي نمشي الأداء بصوت الرادود الحسيني هشام العايدي، كلمات وألحان الشاعر الحسيني علي الدراعي مخرجا ومهندسا للصوت القرار الموالي. التصوير والمنتج أحمد الزيد.